من هجس شعر جز شعر كان حتى للشبان الميدان وين كان من اطراب من كل ما دانى قصر فالقبا يا الوذل الطيب كل قمت تكرمه الظفا وترد البرا ما هيجس الشعر اللي يالا وقف فين وانت تقدم للبطل اللي والله نيمت ما تقي من الجه الطيب غير اشرف للنشامى على طلعه كره يا جماهير اليعيد عسكم سلمي روه و لارا الله ماشه ها سفر امزه و ينسو و درب اليمين في الزمن الجای و اعیونه خلق الله تره ادحوموا يا عيونه جای و لبجن بالمیتين دمكم بالحلوه و الملوط بخشاره یا عیل الفرسان اللي يرد المتدين كم غنبش مقبشاته ما حل ليل هذا يدرا الا فن الضيف يقلط من من المعلب كرى وسار رجل عدا الرزين كل خيال على البطش والطال